أَلَقَدَ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِهِ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْنَا بِغَاتِهِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنَّهُمْ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 وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دنا لهم على موته الا دبت الارض تاكل من ساته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 ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب وفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم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 فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتحوا فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلمه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 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير